والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وبعثنا منهم اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصَّلَاةَ وآتيتم الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار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 فيصبحوا على مَا أَصَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَلَى الذين الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لمعكم حبطت حَبِّتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ دينه دِينِهِ فَسَوْفَ يأتي الله اللَّهُ